ويتجنبها الأشقى <تصفيق> الذي يصلى النار الكبرى <تصفيق> ثم لا يموت فيها ولا يحيى <تصفيق> قد أفلح من تزكى <تصفيق> وذكر اسم <سن> ربه فصلى <تصفيق> بل تؤثرون الحياة الدنيا